ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا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 الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال انني بريء منكم انني ارى ما ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائم لَكَ تُيَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُ عذابَ الحريقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَسْبِيضُ لَمِنَ